أنا أعلم ان قادرة الزوق العام بتشغلك العملة الجيدة اللي بتطرد العملة الرديئة من السوق السؤال هل الزوق كقيمة معنوية يحتاج لوقت لزمن لإعلان أو لمناخ معين أنا أولا أعتقد أن حكاية الزوق دي مش عاوز أقول مش عاوز أسرع وأنتهي الى وصفها بانها نتيجة مجتمع او اجتماع او وصف عائلي انما اعتقد إن هي في الاصل اولا هبة لانها فيها شيء من الفن يعني مش ممكن يتوارث الاجيال الزوء ولا يتعلمون هو كلمة يا تراثي تبت تنقضي لان انا لما اقول انها, إنها هبة هذه الهبة غالباً تكون يعني ممكن فيها تتورث تبقى السمة بقى ها ده النقطة السمة سميها السمة إذا كنت تتفرق بين السمة وهبة دي بقى أنا معرفش حتقولي إيه إنما اللي أنا عاوز أقوله إنه حقيقةً الـ الـ كلمة الزوء أنا لاحظتها في الناس بلا شك إنها صفة اكتماعية ودي تبان في الفرنساويين عاوز يعني تبان بإنك مثلا تبص لإيه بتربين على تربية معينة في حاجات ما تتعملش في حاجات تدل على على التزوء في, في الأكل في, في السير في الكلام في يمكن ال... المناخ العام بيفرد هذا الزوء كويس أول ظاهرة عجيباً عندي كلام كتير أول في النحياتي لأننا متزوج واحدة من باريز باريزية عادينا على الأكل وهذا احنا بقى لنا مع بعض خمسين سنة مثلاً يعني هاتك مدوث بقى لك خمسين سنة؟ ايه شكراً سنة يعني داد النقطة فاحنا عايشين مع بعض عن شخصين بدل عن شخص واحد يعني تعريباً ده ما منعش خلاف. <تصفيق> فا إذا حضرت حطيت هذه أجد جهة الدل، أجد إفرضي أن الميكروفون ده هو هو طبع، وهذه كوبية الماء، كوبية أي حال، هذه هي مخطوطة هين، أنا أخاطر كل، لأن أنا ابن بلد متربي على طا على شريقة على طبيعة، قتبلك فاعلة تدعي، لازم تكون في محله، زاي يمكن هذه تقدر تسميها التقليد اللي عاشت عليه. طفلة صغيرة إذا عملت كده بتعاقب إذا عملت أي غلطة على التهدية العقاب إيه يعني هيدربوها لا ينقص منها الحلو بتاعها ما تاخدش حلو لأنها لا مش عملية بتعملها حاجة زي كده تسمح لي بوقفة دكتور حسين أهبني هل صحيح دكتور حسين فوزي ابن بلد رغم ثقافته اللي هي بدت في مصر وبعدين تجولت في العالم ويمكن أعزت في فرنسا فترة كبيرة ورغم ارتباطك بسيدة فرنسية فهل ما زلت فيك ملامح ابن البلد؟ بلا شاك في لغتي نفسها في الأكسان بتاعي نفسها بتاع اللغة نمرت اتنين إنه بلا شك إنه ما أعرفش أنا يعني إزاي الإنسان يقدر الأكسان اللي هي اللهجة أه اللهجة اللهجة بتاعتي لهجة ابن البلد أجل نور لكن... ها ساعات ما أكلم كلام بطريقة فهاتي بتاعة تبدأ البلد بيكلم تمام وحركات إيدي وكل هذه الأشياء نمرة اثنين إنك ما تقدريش تقولي ااا هي مش يعني ما تقدريش تقولي إيه إزاي الإنسان الإنسان منك مش ممكن ينخلع من وسط وأرضه طبعاً نمرة اثنين أنا من وسط قديم يعني إحنا من يعني خصوصاً ناحية أمي أمي من وسط ااا البرجوازية الصغيرة بتاعت سيد الحسين ولزهر وكان عندها حقة بيت من ميتين سنة بتاع جددها حقة بتاع ده يقولوا عليها اللي هناك الربوعة دي هناك في الحيتة ديها ففنشأت هذه نش ما نشأتش ما نشأتش في الصرايات ما نشأتش مع الأدائها في, في بقى يعني هذك نشأت في القاهرة القديم أيه ونشأت القاهرة القديم طيب دعنا نتوقف عند مصر الحديثة مادام بتكلمني على مصر القديمة أضيت الموسيقى وما نسمعه اليوم وما يدخل أذاننا اليوم إرائك في الموسيقى بتاعتنا؟ أجل والله يا موسيقى كل شعوب يعني كل شعب بيحب الموسيقى أنا مش بدي لا يا همي أبداً لأنه خدي بالك يعني الحكمة بتاعتي والسن الكبير بتاعي بيخلينا تقبل الأشياء على ما هي عليه وأنا يمكن... أنا لذي جاهت يعني جاهدت دلوقتي ال... الوقت كم سنة دلوقتي فجاهدت في إنه أخلاء أخلاء زوء للموسيقى الموسيقى الحضارة خلاص يا ما يطلعوا حشفتهم لما صلعوا نص المية اللي بيسمعوا البرنامج الثاني فنص في المية على ساينات أربعين مليون ما يطلعوش ما يطلعواش مئتين ألف طبعا عايز أسألك سؤال صريح يا دكتور حسين أنت عبت كم سنة من عمرك تحاول تغيير أو إعادة صياغة الزوء الموسيقي في مصر الموسيقى في مصر تقدري تقولي بدتها جاد في الأربعينات هذه <تصفيق> التجادة في الأربعين ليه بقى لأني ما يعني يعني بقى لك تلاتة وتلاتين سابعة وتلاتين سنة بتحاول تغير الزوء الموسيقى لا أفداً مش أغير <تصفيق> أحاول أني أكتسف أصدقاء <تصفيق> يعني أنت بتعتبر دكتور حسين أن قلة القلة اللي زوءهم الفني مرتفع في هذا المجتمع وبينصدوا إلى الموسيقى الخالصة الراقية اللي فيها المواصفات العالمية المتعارف عليها للموسيقى اللي هي البناء المعماري اللي حضرتك بتقول عليه هم دول النشاز يجب يكونوا نشاس ويجب يقبلوا بأنهم يكونوا نشاس هذه النقطة لأن شوفي إنك تكوني من النخبة كلمة النخبة بقى لما تستعمل في الأوساط المثقفة يؤمن الإنسان يتدفق بقى بالنخبة دي لكن هي كلمة النخبة لا تعني إلا هذا إنه, إنه رجل فيه قلة قلة نادرة في وسط طبيعي جدا مره بيسموهم الصفوة طبليل نخبة والصفوة بساطة الإليت الفرنساوي طيب أدل. يعني إذن هم مجموعة مختارة يعني إذن مش هم كد يكونوا نتائج لا هم اللي بيقولوا عنها نفسهم هم مجموعة مختارة إنما إسأل الآخرين عن مجموعة مختارة يقولوا وين بيقولوا عليهم ايه؟ ما ما قدرش أقوله دول, دول دول ملحيش. يمكن الترجمة اخر ترجمة لها الى هذا الحاجز يعني يعتبر ملهي طب انا عايزه حضرتك يا دكتور حسين تديني تفسير منطقي ده هل الالحاح على اذن المستمع بفن دون المستوى هو السبب ان اذن المستمع تالفت مع الفن الرديء انت اولا بتسميه فن رديء هو فن رديء لانه نتيجه رداءه المعالجة لأني أولاً دي موسيقى عربية أو موسيقى شرقية أو موسيقى متأثرة بالموسيقى التركية، هذه الموسيقى كلنا نشأنا عليها. إحنا عندنا نوعين من الموسيقى، موسيقى المصرية الأصيلة، هاي دي موسيقى المصرية الأصيلة، اللي إيه منها إيه الأغاني الفلاحين قبل إزاعة من زمان، اللي فيها الوش، يا دكتور، الموسيقى الشرقية الأصيلة، آه. أنا بكلمة المصرية المصرية المصرية الأصيلة. الأصيلة. هل اندثرت عبر السنين؟ لا ما اندثرتش يعني يعني قضى عليها الإلحاح على أذن المستمع بفن رديل؟ لا أبداً مش م... مش فن رديل أبداً هي كل العملية إنها آه... هذه الموسيقى المصرية اللي تأثرت بالعنصر التركي وبلا شك إن الأتراك ما همش أهل فن إنما بلا شك إن عند الأتراك حكتين صفتين غير الجندية والشجاعة لأخر وكلام ده إنما هم عندهم حكتين في الفن مش مشكلة أبداً حبهم للحدائق تنظيم الحدائق وحبهم للموسيقى. فالأتراك فعلا الموسيقى بتاعتهم هو متأثرين بالحضارة الفارسية. فهذه الموسيقى اللي لها تتأثر بالحضارة الفارسية. الحضارة الفارسية اللي أثرت على الهنول في الشمال في البنجاب والحيث الديافات. اللي بده يقولوا لما الأتراك حكبونه انتهينا بأننا نأخذ منهم بعض الأشياء. الموسيقى لا تزال الموسيقى لا يعني اللي بضيع الموسيقى الأصلية بتاعت المصريين اللي الموسيقى الفلاحين وقرى والموسيقى الإبطية في الكنيسة اللي بيضيحها الإزعاع النشرة اللي بيضيحها فعلاً النشرة عن هذه الموسيقى يعني أنت النهاردة تبدو سلاح بقى مفيش بعد عشر سنين لن تسمعي أبداً لحن من الألحان القديمة الفوركلورية بتاعت الفلاحية لحن العروسة ولا في زفة العروسة ولا كل ده حيكون دلوقتي لما تروحي في اي حيث تلاقي يجيبوا مطرب حضرة بتطربك الالحان المصرية القديمة زي زفة العروسة أو العروسة؟ مش العروسة مسألة هي يعني بلا شك غصب عني اما بسمع اللحن, اللحن, اللحن حتى لما بسمع في اي لحن في اي مكان نفس العملية النقل في الموسيقى الأوروبية الكبرى لما في انتقل من المجار للمينار من الدوان الكبير لدوان الصغير النغزة اللي تحصل لي هي النغزة اللي تحصل لي وانا ب تسمح لي بنقله عن الموسيقى الأوروبية ووقفة عن الموسيقى المصرية وسأسألك بالتحديد أي الأصوات المصرية الخالصة اللي لو قرخنا عبر مشوار الموسيقى نقول سيد درويش وعبد الحمولي و... سيد درويش مكانش مغني كان مؤلف يعني صوت دايماً أنا سمعت سيدا ليش في غني مظهوط مش غلط ما صوت أقرع شوية نسموه صوت أقرع عندي كلمة نقول نقول كده عنه أي الأصوات القديمة أتربتك؟ والله أنا يعني لم أسحر يوم من الأيام بأي شيء من أصوات من هذه الأصوات لأنا كنت أسمع شيخ سلامح كذا أي سلامح جازي بيغني قصايق في إيه؟ وفي في فوايات بتاعته أنا حضرته شفته حي يعني فأدي أدي أدي واحد من الأشخاص أقدر أولف عليه يعني من الحاجة اللي كنت بيستمرار ما كنتش أقبالها قوي كطفل صغير التخت لأن إحنا في الطفل الصغير إحنا بنسمع المزيكة الميلة بتاعت الفرح عمانة زني وكويش ومترتبة وحاجات بتلمع ومحاشيات بتلمع وحاجات زي كده وبعدين نجي بقى نجي للتخت نوع ده إحنا الأولاد الصغيرين يعني مثلا صغيرين قوي فمع فوق فوقهم نطل على التخت يعني مثلاً نحن نقدر ندخل ببضل ونأخذ فنبص تلاقي على الدكرة بتاعت التخذية قاعدين تن تن تن تن عملية صلحوا الألات ياخدوا تصليح الألات يساعد اللي هو الدوزان أي دوزان هاي تصليح الألات إذا عمل بتاع الألون عنده كان موطر عاوز يصلح والثاني عاوز يصلح وهم مش يقدروا يحملوا بسرعة لما كل المسألة أنهم مستنيين لأن الأول المعازين يتعشوا بعد ما يتعشوا ييجوا وهم نفسهم يروحوا يتعشوا إلى يعني كل هذه الأشياء فهم بيطولوا بينهم يعودوا فعبالهم هما يوصلوا بأنه حيبتدي إلى هنا يقول أنهم نمت ربطت ربطت حياة الناس بهذه الأخاة